فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْفَلَمْ رَأَتِكَ آيات الْكِتَابِ الْمُبِينِ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 والشمس والقمر رأيتهم لي